إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن بتفاوراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم رعون والذين هم على صلواتهم يحافظون هؤلاء 111-الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون 112-ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين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 يوم القيامة تبعثون، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، وما كنا على الخلق غافلين.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 وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن تَأْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْ غِلِّ الْآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبَرَ نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبدوا الله ما لكم, ما لكم من إله غيره أَفَلَا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة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 الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذين اجتنوا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزل مبارك وأن تخير الموذنين إن في ذلك لآيات وإلكنا لمبتلين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 وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم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 126-هيهات هيهات لما توعدون 127-إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين 128-إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب بما كذبون قال عما قليل يصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم أثاءا فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين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 ولقد أتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا بن مريم وأمه آيات وآويناهما, وأويناهما إلى رب ذات قرار وميعن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 كل حزب بما لديهم فرحون فدرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمد به من مال وبنين من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون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 حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنفرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آبا أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة الجاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون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 قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا ان هذا الا اساطير الاولين قل لمن الارض ومن فيها 163- سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل مَرْبُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِذْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فأني تَسْحَرُونَ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ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 وَقُرْآنِ رَبِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّي أَنْ يَحْضُرُونِ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ قَالَ رَبِّ لَا تُؤَخِّرُنِي إِلَّا لْعِلْمٍ عَظِيمٍ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ وَقَائِلُهَا وَمِن وَرَاءِهِ الْبَرْزَخُ إلَى يَوْمٍ يُبَعَثُونَ فَإِذَا نُفْخَ فِ الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ وَلَا يَتَسَاءلُونَ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 ألم تكن آياتي تُتلى عليكم فكنت بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقتنا وكنا قوم ضالين ربنا. خرجنا منها فإن عدنا فإننا ظالمون قال خسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عباد يقولون يقولون ربنا آمنا فأوفر لنا ورحمنا وأن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 قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إلا لبثتم إلا قليلا. قال إلا لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقتناكم عَبَثًا وأنكم إلينا لا تُرْجَعُونَ فتعال الله الملك الحق فتعال اللَّهُ الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وما يدعوا مع الله إلها آخر لا برهان له به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 بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجمدوا كل واحد منهما مئة جلدة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 إلا زالية أو مشركة والزالية لا ينكحها إلا زال أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم, فاجلدوهم ثمانين جلدة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 فسهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات لله إنه لمن الصادقين.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 129-ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين 120-لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله فأولئك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 يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين ويبيّن الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن علي الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله وأن الله رؤوف الرحيم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 ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى أن يؤتوا الربا والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنو في الدنيا والاخره لعنو في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم امسنتهم وايديهم وارجلهم وارجلهم بما كانوا يعملون يوم تشهد عليهم أنسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون, ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسو حتى تستأنسو وتسلمو على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون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 أبناء بعولتِهِنَّ أو أبناءِهِنَّ أو أبناءِهِنَّ أو أبناءِ بعولتِهِنَّ أو, أو إخوانِهِنَّ أو إخوانِهِنَّ أو بني إخوانِهِنَّ أو بني أخواتِهِنَّ أو نساءِهِنَّ ما ملكت أيمانه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 إن أردنا تحصنا لتلتقوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله ومن يكرهن فإن الله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 يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولولا لم تمسس هنا نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء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 حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده ووجد الله عوده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر الجن يغشاه موج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ما بعضها بعضها بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ومن لم يجعل الله له نورا فَمَا لَهُ من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 ألم تر أن الله يسجِّس حباً ثم, ثم يُؤَلِّف بينه ثم يجعله بينه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 بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم أي يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك أولئك هم المفلحون، ومن يطيع الله ورسوله ويخش الله ويتقه، ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزين، وأقسموا بالله جهد أيمانهم، لأن أمرتهم لا يخون. قل لا تقسموا. قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيع الله وأطيع رسول فإنت واللوف فإنت واللوف فإن فإنما عليهما حمل وعليكم ما حملتم وإنتقيعه تهتدوا وإنتقيعه تهتدوا وما على رسول إلا البلاغ المدين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنا لهم دينهم الذي رتب لهم ولا من بعد خوفهم يعبدوني لا يشركون بشيء ومن كفر بعد ذالك فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُو الزَّكَاةَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِتْ سَلْمَصِي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 والقواعد من النساء إلا التي لا يرجون نكاحاً لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح فليس عليهم نجناح أي يضعن ثيابهم فليس عليهم جناح ان يضعن في يدهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم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 فسلموا على أنفسكم فإذا دخلتم بيوت فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون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 فَإِذَا اسْتَأْذَنَكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَدْلِ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ فأذل لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء أو رسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذى فَالْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِمْ فَالْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَلْتُصِيبَهُمْ أَلْتُصِيبَهُمْ فِكْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا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 لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضررا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا وإن وأعانه عليه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظنوا وزوراً وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره وأصيلا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 يكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها الظَّالِمُونَ الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا, فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء أجعل لك خيرا من ذلك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 منها مكان ضيق مقرولين مقرولين دعوه نالك ثبورا لا تدع اليوم ثبورا واحدة ودع ثبورا كثيرة لا تدع اليوم ثبورا واحدة ودع ثبورا كثيرة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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادَهَا أُولَئِكَ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ كَمَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دونك أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن ما تعتهم وأبائهم حتى نسُدِّك حتى نسُدِّكَ، وكانوا قوما بوارٍ. فقد كذبوك بما تقولون فما تستطيعون صرفه ولا نصره ومن يضل منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم إلا إنا هُمْ لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصببون وكان ربك بصيرا.